بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين ان شان ننزل عليهم من السماء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 قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا تَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَئِن مَّعِيَ يَذْعُنَّ فَخَافُوا أَن يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا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 من الكافرين قال فعلتها إذا وانا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما واجعل لي من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي أن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 من الصادقين فألقى عصاه فيدا هي ثعبان مبين ونزعده فيدا هي بيضان فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليهم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟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 السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آدن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لو لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبا كم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون إننا نطمع وإيغفر أن لنا ربنا خطايانا إننا نطمع وإيغفر أن لنا ربنا خطايانا بعبادنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شر ذمة قليلون وإنهم لنا لغائون وإن لجميع حاضرون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 يهديهم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أضرطنا الآخرين إن أضرطنا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 نَنصُرُكُمْ إِذَا دُعِيتُمْ وَيُنَصِّرُكُمْ أو, أَوْ يَضُرُّونَّ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلرَّبِّ الْعَزِيزِ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين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 فكُبِكِبُوا فيها هم وَالْغَاونَ وَجُنُودُ يَبْرِسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَ اللهِ إِن كُنَّا لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيْكُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا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 تَبَعَكَ الْأَذَلُونَ قَالُوا وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا رُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجِ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 واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بالانعام والبلين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال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 جَنَّاتٌ وَعُيُونٌ وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ ۚ طَلْعُهَا هَضْمٌ وَتَنحِتونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا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 إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمير فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين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 فنجيناه وأهله واجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندرين إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ مُسْتَقِيمًا وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 أَوَلَمْ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَيُّ عَلِمَهُ عُلَمَا مَبْنِيٌّ سِرَائِل وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَرُبُوا بِهِ مُؤْمِنِي كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حد يرو العذاب الأليم فيأتيه بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن ضرور أفب عذابنا يستعجلون أفرأيت إن مت علىهم سنين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 إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعدبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إنهم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 تنزل على كل أفاك أتيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذي لحقات وذكر الله كثيراً وانتصروا منه بعدما ظلموا وساعلَمُ الَّذينَ ظلموا أيَّ من قلبياً قريب